أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فصل ومن الإيمان باليوم الآخر والإيمان بكل ما أفضر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال لرجل ما ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي وأما الموتاب فيقول ها هاه لا أدوي سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمعزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصعر ثم بعد هذه الفتنة هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأوراح إلى الأجساد إما نعيم وإما عذاب أي في القبر فيصير القبر بعد ذلك إما روض من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران نعم وتقوم القيامة التي أخضى الله بها في كتابه وعلى لسان وسوره صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبوهم لرب العالمين حفاتا عراتا غولا وتدنوا منهم الحفات من النعال والعرات من الملابس والغر أي غير مختونين يعودون كما خلقوه نعم منهم الشمس ويلجمهم العواق وتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد فما ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشأ الدواوين وهي صحائف الاعمال فااخذ كتابه بيمينه وااخذ كتابه بشماله او من ظهره لانها جاءت ايه واما من اوتي كتابه بشماله واما من اوتي كتابه وراء ظهره فقال اهل العلم الناس ثلاثه اخذ كتابه كتابه باليمين وهم المسلمون اخذ كتابه بشمالهم الكفار اخذ كتابه وراء ظهره وهم المنافقون وقال بعض اهل العلم بل هما المسلمون آخذ كتابه بيمينه الكافر والمنافق آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره بشماله من وراء ظهره يعني هذه حال واحدة نعم كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشوعا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 كما قال الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فكل الخير الذي يعملونه في هذه الدنيا يعطون الأجر في الدنيا إما لهم وإما لأولادهم وهم يعطون في الدنيا أما في الآخرة فلا خلق لهم عند الله تبارك وتعالى نعم وفي عوصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل انيته عدد نجوم السماء طوله شه وعوضه شه من يشرب منه شوبة لا يضم بعدها أبدا. واختلف أهل العلم هل الحوض خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو إنه لكل نبي حوض؟ على قولين مبنيان مبنيين على حديث وهو أنه لكل نبي حوض ولا والحديث الذي يظهر والعلم عندنا لا يثبت. وبالتالي الثابت حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اما احواض بقيه الانبياء فالعلم عند الله جل وعلا قد تكون لهم احواض وقد يكون الحوض واحدا والعلم عند الله جل وعلا نعم والصراط منصوب على متن جهنم وهو الجسر الذي بين الجنه والنار يمو الناس عليه على قدر اعمالهم فمنهم من يمو كلمح البصر ومنهم من يمو كالبوق ومنهم من يمو كريح ومنهم من يمو كالفوس الجواد ومنهم من يموك وكاب الإبل ومنهم من يعد عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم ف... نعم ومنهم من تصيبه الكلاليب وينجو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم مخدوش ناج ومنهم مخدوش مكردس فالناس متفاوتون والتفاوت هنا بأعمالهم وليس بقدراتهم على المرور على الصراط وجاء في عن حديث من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حد من السيف وأدق من الشعر وهذا لا يقال بالراي وانما مما سمعه من النبي قطعا نعم فمن موى على الصراط دخل الجنه فإذا عبوا عليه وقفوا على قنطره بين الجنة والنار. فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة هؤلاء هم المسلمون أهل الجنة لا يدخلون الجنة حتى يقفوا عند القنطرة ويأخذوا لبعضهم الحق من بعض له مظلم عند هذا اغتابه أخذ ماله ولكنهم, ولكنهم كلهم في الجنة فيقتص بعضهم من بعض ثم يدخلون الجنة نعم وأول من يستفتح باب الجنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات أما شفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم معن الشفاعة حتى تنتهي إليه واما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة وهاتان الشفاعتان خاصتان له وأما الشفاعه الثالثة فيشفع فيمن استحق النعوى وهذه الشفاعة له ويساء والنبيين والصديقين وغيرهم فيشفع فيمن استحق النعوى إلا يدخلها ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها نعم وللنبي صلى الله عليه وسلم ايضا شفاعة ثالثة خاصة به وهي شفاعته لعمه أبي طالب فالنبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شفاعات خاصة به الشفاعة الكبرى للقضاء بين الناس والشفاعة في دخول الجنة والشفاعة لعمه أبي طالب لأنه لا يشفع مسلم لكافر واستثنى الله تبارك وتعالى أبا طالب عندما يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب. نعم. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها اقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما نعم قد جاء في الحديث أما الجنة فينشئ الله لها خلقا وأما النار فلا يظلم ربك احد نعم واصناف ما تضمنته الدوا الاخره من الحساب والثواب والعقاب والجنه والنار وتفاصيل ذلك مذكوره في الكتب المنزله من السماء والآثوي من العلم الماثور عن الانبياء وفي العلم المروي عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده وتؤمن الفوقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشوه والإيمان بالقدر على دوجتين كل دوجة تتضمن شيئين فالدوجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوارهم من الطاعات والمعاصي والأوزاق والآجال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادي الخلق. الله راحتك الله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 ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبعأها إن ذلك على الله يسير وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ روح فيه بعث إليه ملكا فيؤمع بأوبع كلمات فيقال له اكتب وزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدوية قديما ومنكره اليوم, اليوم قليل وأما الدوجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حواكة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه ما لا يريد أنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه نعم أركان الإيمان بالقضاء والقدر أربعة أركان الإيمان بالقضاء بالقدر أربعة وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق لا يمكن إنسان يكون مؤمناً بالقدر إلا هو يؤمن بهذه الأمور الأربعة يؤمن أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم وأنه لا يغيب عن علمه شيء وأنه احاط بكل شيء علما المرتبة الثانية أو الركن الثاني وهو الكتابة وهو أن الله كتب بعض علمه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 هذه الكتابة الركن الثاني الركن الثالث وهو أن المشيئة إثبات المشيئة لله وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وكل وأن كل شيء تابع لمشيئته سبحانه وتعالى الأمر الرابع أو الركن الرابع وهو الخلق وهو أن نؤمن أن الله خالق كل شيء وأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى فمن آمن بهذه الأركان الأربع فقد آمن بالقدر نعم ومع ذلك فقد امر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأموا بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد نعم وان كان يقع هذا الأمر لكن يقع بإرادته لأنه خير الناس قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن هديناه السبيل إما شاكرا واما كفورا نعم والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرات على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين وهذه الدوجة من القدو يكذب بها عامة القدوية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة ويغل فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلب العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها اللي قلنا قبل قليل انهم وسط أهل السنة بين الجبرية والقدرية فالقدرية لا يثبتون أن الله تبارك وكتب الأعمال والجبرية يقولون إن الله كتبه وليس للانسان أي اختيار والله جل وعلا قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فجعل لهم مشيئة ولكنها لا تتعدى مشيئة الله تبارك وتعالى ولذلك الله تبارك وتعالى عندما يدخل الجنة أو يدخل النار بأعمالهم نعم.